وَقالوا لَا تَذَر النَّ آالهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُ النَّ وَدَّوا وَل سُواع وَلَا يغُوسَويَعُقَنَصْرع وَقدَدَ ضَلُّ كَث وَلَا تَزِد الظَّالِمِينَ إَِّا ضَللَ مَِّ خَطِي آاتم أُغْرِقُ فَأُدخِلونَ ر فَلَمْ يَجد للَهُم مِن دُون اللههِ أَنصَر وَقَالَ نُوحٌ رَبَّنَا تَجَرَّعْنَا مِنَّا وَمِنْ أَهْلِنَا فَلاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ديارا إِنَّكَ إِن كَنتَ تُدْرِكُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَهْدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلْآتَ حَرَسٍ شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا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 لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا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 إلاا فتنْنَةً للَّذينَ كَفرَون يَْستَيقن الذيينَ أوطٌ كتابَ وَويَزْداد الذيينَ آمَنوا إمان وَويزْداد الذيينَ آمنوا إمانوا وَلَا يَْتَابَ الذيينَ أوط كتابَ وَْمُؤمننونَ وَلَقُول الذيينَ في قُنُوبِهِم مَدّ وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضن الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن آتَدنا الكافِرين ساس وَأَغْل لَ ووسعير إنِ الأبار يشْبون مِن كأسٍ كانَ مزاجهاَا كافُور عي يشْب بهَا عباد الله يفَّونها تَفجير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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا